أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قَالَ م َْ يُحْيِي الْعِظَامَ و َ ه ِ رَمِيمٌ ي َ قُلْ ا ل ََ ذ ِ ي أ ن ْ ش َََ أ ه ا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ب ِ ك ُ ل ِّ خ َ ل ْ ق ٍ ع َ ل ِ ي م ٌ ا ل ََّ ذ ِ ي ج ع س ل ََ ك ُ م ْ من الشجر ا ل أ خ ض ر نارا ف إ ذ ا أ ن ت م منه توقدون أ و ل ي س الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض بقادر على أ ن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم